114. وفراط الذين أنعمت عليهم 115. غير المغضوب عليهم ولا الضالين 116. آمين والذاريات فالحاملات وقرا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 إن المتقين في جنات وعيوم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 وفي السماوات رزقكم وما توعدون فو رب السماوات والأرض إنه لحقم مثلما إنه لحقم مثلما أنكم تنطقون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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مدين وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلت تكرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة, فأخذتهم الصاعقة وهم وَهُمْ فما استطاعوا من قيام وما كانوا قَوْمًا نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ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 فَإِنَّ للذين ظلموا ذنوبا مثلهن ذنوا باصحابهم فان للذين ظلموا ذنبا مثلهن ذنوا باصحاب الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون